أعوذ الله من الشيطان راجيب <تصفيق> فَإِنْ أُعْصِرْتُمْ فَلَنْ تَسْتَغِيثُوا مِنَ الْهَادِ of mm the -hmm. فاذا منتم فمن تمثى بالعمرة الى القتل فما استيسر من الهدي فاذا pa man مِنَ sa ran mi la lazi alo paman الحج والعمرة لله فإن أقصرتم فما سيسر من في أيامه What's down for you? تمنت رضا كنت القرآن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 تله عن القاروش شيخ شعبان عبد العظيم الصغير